يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام وهذا في مواضع متعددة من القرآن منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ماهم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك ثم إذا ختم على السنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم اخرسوا فلم ينطقوا وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ويسألهم عن أعمالهم كلها فالسؤال المنفي هو سؤال, الاستعلام هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطلهم وجليل أمورهم ودقيقها والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته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 التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام هذه القاعدة هي مبنية على أصل متقرر ألا وهو أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا تناقض فيه ولا تعارض لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهو كتاب يشهد بعضه لبعض ويعضد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا كتابا متشابها هذا شأن كتاب الله عز وجل ولهذا ليس في القرآن آية تعارض الأخرى أو آية تناقض الأخرى أو آية تضاد الأخرى بل بل هو كتاب متشابه أي ليس فيه تعارض ولا تناقض ولا اختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما وهو كتاب الله سبحانه وتعالى فلا اختلاف فيه كتاب احكم الحاكمين سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعز فحاشا أن يكون فيه شيء من التناقض أو التعارض أو التضاد أو الاختلاف وهذه القاعدة يتكلم فيها الشيخ رحمه الله بناء على هذا الأصل بناء على هذا الأصل ألوه أن كتاب الله جل وعلا لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض فيه ولا تضاد لكن إذا ظهر للإنسان بحسب فهمه القاصر أن هذه الآية تعارض الآية الأخرى أو تناقضها أو تضادها أو أنه فيما يظهر له بين الآيتين تعارض فما الجواب على ذلك ما الجواب على ذلك هذه قائدة تأتي لوضع النقاط على الحروف كما يقال في هذه المسألة الآيات التي ظاهرها التعارض وقوله ظاهرها التعارض أي بالنسبة للأبد بالنسبة للعبد فيما يظهر له من الآية أو من الآيتين أما في حقيقة الأمر فليس في كتاب الله تعارض ولا تضاد ولكن فيما يظهر للعبد نعم قد يظهر للعبد في آية وأخرى أن بينهما شيء من التعارض فهذه القاعدة تأتي لبيان الجواب أو تحتيك القول في الآيات التي ظاهرها التعارض يقول الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام مثلا إذا جاء في آية إثبات شيء وجاء في آية أخرى نفيه جاء في آية إثبات شيء وجاء في آية أخرى نفيه وسيأتي في الأمثلة عند المصنف شيء كثير من ذلك يعني مثلا آية تثبت الشفاعة وآية تنفي الشفاعة اذا إذا مر بك آية تثبت الشفاعة وآية أخرى تنفي الشفاعة ثم ظهر لك أن بين الآيتين تعارض آية تثبت وآية تنفي القاعدة هنا أن ما يظهر فيه التعارض من آية القرآن يحمل كل منهما على حال يحمل كل منهما على حال الآية المثبتة تحمل على حال والآية المنفية تحمل على حال فإذا كان هناك آية تثبت وآية تنفي نقول إن المثبت غير المنفي نقول إن المثبت غير المنفي المثبت شيء أو نوع أو حال والمنفي أيضا شيء آخر ونوع آخر وحال أخرى فليس المثبت هو عين المنفي بل المنفي شيء والمثبت شيء آخر الآن لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت على يوجد في هذه الآية نفي للرمي وإثبات الله قال وما رميت إذ رميت فالرمي المنفي ليس هو الرمي المثبت الرمي المنفي في قوله وما رميته هو التسديد والإصابة والرمي المثبت في قوله إذ اخذ أخذ الحصى ورميه على الكفار أو إلى جهتهم فأثبت له رميا ونفى عنه رميا ماذا نقول في هذين الأمرين رمي مثبت ورمي منفي نقول إن المثبت غير المنفي الرمي المثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هو أخذ التراب وإلقائه إلى جهة الكفار والرمي المنفي عنه التسديد والإصابة وكون كل كافر أصابه من ذلك التراب هذا بيد الله عز وجل وتسديد وتوفيقه قال وما رميت نفع عنه ذلك لأن التسديد والتوفيق والإصابة هذا بيد الله سبحانه وتعالى وأما مباشرة الرمي هذا فعل قام به نبينا عليه الصلاة والسلام فينسب إليه أما التسديد أمر من الله فلا ينسب إليه وإنما ينسب الى الله جل وعلا إذن القاعدة أن إذا أثبت شيء ونفي فالقاعدة أن المثبت غير المنفي وإذا ظهر لنا من آيتين شيء من التعارض حملته إحداهما على حال وحملت الأخرى على حال أخرى مثل ما قلنا في الشفاعة الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن ما هي هي الشفاعة التي تكون بإذن الله وبرضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له والشفاعة التي نفاها هي التي لا لا يكون فيها هذان الأمران إذن من الله ولا رضا عن المشروع لهذه هذه فيه نفاها الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا ولا شفاعة نفى الشفاعة هنا وجاء فئات أخرى أثبت الشفاعة فالذي نفاه الشفاعة التي نفاها هي الشفاعة للكافر الذي لم يرضى الله عنه لم يرضى الله عمله ولا قوله هذا ليس له شفاعة أما أهل الإيمان فلهم شفاعة يشفع لهم الملائكة ويشفع لهم الأنبياء ويشفع لهم الصالحون من عباد الله هذا ثابت وكم من ملك, لا تغني شفاعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالشفاعة بإذن الله ورضاه عن المشفوع له هذه ثابتة وبدونهما بدون الإذن وبدون الرضا هذه منفيه إذا القاعدة فيما أثبت ونفي يحمل المثبت على شيء والمنفي على شيء آخر ولهذا فإنما أثبت غير الذي نفي الذي أثبت غير الذي أنفه إذا أثبت الله شيئا ونفى فالمثبت غير المنفي قطعا يقول رحمه الله الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام ثم أخذ يسوق امثله كثيرة توضح القاعدة قال وهذا في مواضع متعددة من القرآن منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة قال وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون فكيف نجمع بين الأمرين آيات فيها اثبات نطق وكلام من هؤلاء وآيات تنفي ذلك وتقول إنهم لا ينطقون ولا يتكلمون إثبات ونفي أعيد سؤالا سابقا هل المثبت هو عين المنفي؟ لا المثبت شيء والمنفي شيء آخر وبهذا يزول توهم التعارض بين الايتين المثبت شيء والمنفي شيء آخر ما هو المثبت وما هو المنفي يقول فحمل كلامهم ونطقهم حمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر هذا في بداية الأمر يتكلمون ويجحدون أن آآ آآ أنهم فعلوا هذه الأمور وأنهم باشروا هذه الأشياء يجحدون ذلك في البداية ثم يختم الله سبحانه وتعالى على افواههم ختموا على افواههم بعد ماذا؟ بعد كلام حصل منهم بعد كلام حصل منهم جحدوا فيه أنهم فعلوا هذه الأشياء فيختم الله سبحانه وتعالى على افواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون مثل ما جاء في الآيات في قوله سبحانه وتعالى أول ايش اليوم نختم على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 مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فأشاهد أن الكلام الذي أثبت لهؤلاء هو في بداية الأمر وبدأوا بالجحد والإنكار وقالوا لم نفعل هذا لم نشرك لم نباشر هذه المعاصي فيختم الله على افواههم جلودهم وأيديهم وأرجلهم فتنطق كل واحد منهم ينطق جلده وتنطق يده وينطق فرجه وتنطق قدمه بما كان يعمل تنطق بصوت يسمع تقول فعل كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا تخبر عنه بما كان يعمله ويقارفه من معاص وذنوب ثم يقول مخاطبا لهذه ال... التي نطقت منه بما كان يفسب وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء فيقول الشيخ فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك ثم اذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا إذا النطق يحمل على حال وعدمه يحمل على حال فيكون محمولا على اختلاف الأحوال والمقامات يكون محمولا أي النطق أو عدم النطق على اختلاف الأحوال والمقامات ايضا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في آيات تثبت أنه يكلمهم وآيات تنفي أنه يكلمهم أي الكفار يقول الشيخ وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه فكيف يكون الأمر؟ يعني في آيات تنفي أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم وفي آيات تثبت ذلك قال قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال فيها ولا تكلمون هذا كلام من الله لهؤلاء وفي آيات نفى ذلك أنه لا يكلمهم آيات عديدة فيها أنه لا يكلمهم يقول فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار هذا الكلام المنفي الكلام المنفي لا يكلمهم أي الكلام الذي يسرهم ويؤنسهم ويكون لهم فيه نوع اعتبار بمعنى أنه لا يكلمهم كلام تكرمة وكلام إنعام لا يكلمهم كلاما من هذا النوع لكنه يكلمهم كلام تقريع كلام عقوبة اخسأوا فيها هذا كلام لا, لا يؤنسهم هذا كلام لا يؤنسهم لا يأنسون به هذا كلام يعني أن الأمر انتهى وأنكم في عقاب أبدي ومستمر ولهذا أشد كلمة يسمعها الكافر يوم القيامة في نار جهنم ما جاء في سورة عما يتساءلون قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يعني ليس هناك توقف للعذاب وليس هناك تخفيف للعذاب وليس هناك موت وانتهاء للعذاب كل ذلك لا وجود له ليس أمامكم إلا زيادة في العذاب عذاب دائم ومستمر فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهذا قال غير واحد من المك... المفسرين إن أشد آية على الكفار يوم القيامه هي هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فإذا هناك آيات تثبت أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم مثل هذا الكلام اخسأوا فيها لن نزيدكم إلا عذابا. نحو هذا الكلام أما كلام التكرمة وكلام الانعام وكلام اللطف وكلام الاحسان فهذا لا حظ لهم منه لا من قليل ولا من كثير نفاه الله سبحانه وتعالى عنهم لا يكلمهم الله قال وكذلك النظر كذلك النظر لا ينظر الله إليهم ما المراد بالنظر الذي نفاه الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا يغيب عن بصره شيء يرى كل شيء يرى ببصره كل المبصرات لكن النظر الذي نفاه عن هؤلاء في بعض الآيات لا ينظر الله إليهم هو نظر الانعام والتكرمة والإحسان نفى ذلك جل على عنهم أما النظر الذي هو إبصار جميع المبصرات ورؤية جميع الكائنات هذا ثابت لم ينفه سبحانه وتعالى ولا ينفى بل هو ثابت لله جل على وهو عز شأنه يرى كل شيء لا يخفى ولا يغيب عن بصره سبحانه وتعالى شيء فيكون المراد بنفي النظر لا ينظر الله إليهم أي نظر التكرمة واللطف والإنعام والإحسان قال وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع يعني ما جاء في القرآن من إثبات كلام لله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 إذ وضع العقوبة موضعها مرة ثانية يقول النفي نفي الكلام يدل على أن الله ساخط عليهم راض عنهم لا يكلمهم هذا دليل على سخطه على وعدم رضاه عن هؤلاء والآيات التي فيها اثبات كلام لهؤلاء هذه تشرح وتبين أحوال هؤلاء في الموقف وكمال عدل الله معهم وأنهم إذا جاءوا يوم القيامة وقالوا نحن ما فعلنا هذه الذنوب ولا ارتكبنا هذه الخطايا ولا وقعنا في الشرك ختم الله حينئذ على افواه هؤلاء وأمر جنودهم أن تنطق وأيديهم أن تنطق وأرجلهم أن تنطق وهذا يبين كمال عدل الله سبحانه وتعالى مع عباده قال ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر عز وجل أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وهذه يفهم منها أنه ليس هناك سؤال عن الذنب ما معنى ليس هناك سؤال عن الذنب لا يسأل أحد يقال هل أذنبت أو لم تذنب هل ارتكبت الذنوب أو لم ترتكبها هل باشرتها أو لم تباشرها لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان هذه آية نفت السؤال وهناك آيات عديدة تثبت السؤال مثل قوله أينما كنتم تعبدون هذا السؤال أيضا ماذا أجبتم المرسلين هذا سؤال. أوضح من هذا قفوهم إنهم مسؤولون قفوهم إنهم مسؤولون هذا السؤال فعلى ماذا يحمل نفي السؤال وعلى ماذا يحمل إثبات السؤال في أخرى ونحن القاعدة تقررت عندنا أنه إذا أثبت شيء ونفي لاحظ هنا الآن أثبت السؤال ونفي السؤال إذا أثبت شيء ونفي فالمثبت غير المنفي إذا تقرت القاعدة نبدأ ننظر في المراد. إذا تقرت القاعدة نبدأ ننظر في المراد. في المراد. فإذا قولة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هذا نفي للسؤال. وهناك آيات أثبتت السؤال وأنهم يسألون يوم القيامة والقاعدة أن الشيء إذا أثبت في القرآن ونفي فالمثبت غير المنفي. وعليه يأتي هنا. السؤال وهو ما هو السؤال الذي نفي في قوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وما هو السؤال الذي أثبت في قوله قفوهم إنهم وقفوهم إنهم مسؤولون يقول الشيخ يسألهم عن أعمالهم كلها ويسألهم عن أعمالهم كلها فالسؤال المنفي أي في قوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة هل هذا يكون يوم القيامة؟ هل, هل, هل مثل هذا السؤال يقع يوم القيامة أن يسأل المذنبون سؤالا هو استفهام واستعلام منهم عن أمر مجهول غير معروف للسائل هل يكون؟ هاشا وكلا بل كل اعمالهم محصات هم نسوها وهي محصات عليهم احصاه الله ونسوه فلا يسالون عن ذنوبهم سؤال استفهام واستعلام سؤال من, لم من لا يعلم هل فعلوا ذلك او لم يفعلوه هل وقع منهم ذلك أو لم يقع لا يمكن أن يقع مثل هذا السؤال وهذا هو المعني بقول لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان يعني سؤال استعلام هل فعلا وقع منك الذنب أو لم يقع يستعلم منه ويستفهم هذا لا يقع ولهذا هذه الآية من, من الآيات التي تحرك في, في الإنسان الخوف من الموقف لأن كل شيء محصى عليك ولن تسأل يوم القيامة هل فعلت أو لم تفعل لأنه محصى عليك ومدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها قال فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله لا حاجة إلى سؤالهم أي سؤال استعلام واستفهام مع كمال علم الله لأن الله علمه سبحانه وتعالى محيط والأعمال كلها محصاه مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها قال والسؤال المثبت يعني في قول أينما كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين وقفوهم إنهم مسؤولون السؤال المثبت في هذه الآيات واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته فظهر بهذا أنه ليس بين الآيات تعارض نعم ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة وفي بعضها أثبت لهم ذلك فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها والمنفي هو الانتفاع بها فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة فأصبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة كما في الحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وترمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال وهو يتعلق بالأنشاب تجد في القرآن آيات تثبت النسب تثبت النسب يوم القيامه فقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وابيه هذا إثبات للنسب اثبات للنسب أم وأخ وأب هذا نسب فهذا إثبات للنسب وتجد في آيات أخرى مثل قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نفت النسب فهل النسب المثبت هو النسب المنفي أبدا إذا نفي في القرآن شيء وأثبت فالمثبت غير المنفي هذه قاعدة المثبت غير المنفي إن قلت إن المثبت هو عين المنفي وقع التعارض كيف يكون هو عينه مرة يثبت ومرة ينفى لكن القاعدة أنه إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي المثبت شيء والمنفي شيء آخر فهنا نلاحظ يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي أثبت النسب أثبت أم وأثبت أخ وأثبت أب هذا نسب وفي آية النفاق قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا ما, ما هو النسب الذي أثبت وما هو النسب الذي نفي حتى يزول التعارض الذي يظهر للإنسان من هذه الآيات يقول الشيخ فالمثبت المثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس يعني هذا النسب هو واقع واقع هذا أخوه وأبوه أمه خاله عمه هذه واقعة قد يكون هذا في الجنة وذاك في النار وقد يكون كلهم في النار وقد يكون كلهم في الجنة النسب باقي هذا ابنه وهذا عمه وهذا خاله وهذا هذه انساب باقية هذه الأنساب باغية لم تلتقي لم تلغى ببعث الناس يوم القيامة هي باقية وهذا أخوه وهذا أمه إلى آخر هذه أشياء باقية ثابتة في نفس الأمر ثابتة في نفس الأمر ولهذا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فأثبت هذا الأمر الذي هو ثابت في نفس الأمر وجود النسب قال فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخرها قال والمنفي هو الانتفاع بها والمنفي هو الانتفاع بها عندما يقول فلا أنساب ليس معناه أن الإنسان يأتي يوم القيامة وأبوه ليس ابا ليس هذا المعنى ولا أم ليست امه لا امه هي أمه وابوه وأبوه وأبوه وإخوانهم إخوانه وكل يذهب إلى مصيره بحسب إيمانه وعمله وحاله لكن من, من نسب الذين في قوله فلا أنساب أي الانتفاع بالنسب الانتفاع بالنسب يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه فالنسب المنفي هو النسب الذي ينفع الإنسان هل ينقذ الإنسان نسبه من النار؟ هل ينقذه نسبه من النار؟ لا الذي ينقذه من النار إيمانه وعمله الصالح يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالعبره بتقوى الله سبحانه وتعالى بالايمان بالعمل الصالح اما النسب فليس هو الذي ينجي الإنسان فاذا جاء الإنسان بنسب وليس عنده ايمان ولا عمل عمل صالح اين يذهب ليس له إلا النار لا فلا أنساب هذا معنى قوله فلا أنساب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه أي بالإيمان والعمل الصالح فأولئك هم المفلحون بقطع النظر عن النسب ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قال والمنفي هو الانتفاع بها فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة يدعون هذه الدعوة فنفى الله ذلك قال فلا أنساب بين فلا أنساب, يوم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون نفى ذلك فأخبر تعالى أنه يوم, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا اتضح الفرق بين النسب المثبت والنسب المنفي في الآيات قال ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب ينفع يوم قيامة وهذا أيضا لا يعارض ما سبق أن النسب ينفع يوم القيامة أن النسب ينفع يوم القيامة دلت الآيات على أنه لا ينفع ولكن دلت آيات أنه ينفع بصورة مخصوصة معينة فتكون هذه الصورة المخصوصة المعينة ليست معارضة للأصل العام وهو أن الأنساب لا تنفع يوم القيامة ما هي الصورة المخصوصة المعينة التي تدل على نفع النسب وإفادة يوم القيامة اقرأها في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هذه فضل من الله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى إن النسب ينفع هنا بشكل مخصوص معين فضل من الله سبحانه وتعالى لمن قال والذين آمنوا إذن الايمان الإيمان بد منه بدون الإيمان لا يمكن أن ينفع نسب لكن هنا ينفع النسب في صورة معينة مخصوصة بشرط وجود الإيمان ولهذا صدرت الآية به قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ماذا؟ الحقنا بهم ذريتهم يعني الأب مثلا والأبناء كلهم أهل إيمان وكلهم دخلوا الجنة لكن أباهم إيمانه وأعماله الصالحة أعلى من أبنائه وطاعاته أكثر فكانت درجته في الجنة أعلى من درجتهم يتفضل الله سبحانه وتعالى على هذا الأب فيلحق به أبنائه وإن كانوا ماذا أقل يلحق أبنائه به في درجته قال وما ألتناهم من عملهم من شيء لكن فضل وكرامة من الله سبحانه وتعالى يلحق الأبناء بحيث يجتمع الأب ويلتم الشمل ويكونون في درجة عالية في الجنة لا ينزل صاحب الدرجة الرفيعة مع ابنائه الذين هم في درجة أقل وإنما يتفضل الله سبحانه وتعالى فيرفع الأبناء والذريه والأهل معه ويكونون في درجة واحدة لكن لو كان واحد من الأبناء ليس مؤمنا يقول عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنه إذا كان أحد الأبناء ليس مؤمنا لن يدخل الجنة اصلا فضلا عن أن يرقى إلى درجة والده مثلا العالية في الجنة لن يدخل الجنه اصلا فإذا هنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أهل البيت من أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة وكان واحدا منهم رفيعا في درجة عالية في الجنة بإيمانه وأعماله وطاعاته وأبناءه وذويه دونه في العمل وهم معه في الجنة يكرمه الله سبحانه وتعالى ويرفعهم معه في الجنة فيكونون معا في درجة عالية درجة واحدة دون أن ينقص الأعلى فينزله إلى درجة الأدنى بل يرفع الذي في الدرجه الأدنى مع الأعلى تفضلا من الله سبحانه وتعالى وتكرما والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نسأل الله الكريم العظيم من فضله نعم ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه فتعين حمل المطلق على المقيد وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه ثم ذكر مثالا آخر وهو الشفاعة والشفاعة جاء في آيات إثباتها وجاء في آيات أخرى نفيها جاء في آيات إثبات الشفاعة وجاء في آيات نفي الشفاعة وعدم إثباتها مثل قوله سبحانه وتعالى من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نفى الشفاعة هنا قال ولا شفاعة نفاها وجاء في آيات أخرى عديدة أثبت سبحانه وتعالى الشفاعة في مثل قوله وكم من ملك, لا تغني وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم أثبت شفاعة لهم قال شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فتجد آيات تثبت شفاعة وآيات تنفي لا لا شفاعة تنفي وآيات مثبته ونحن القاعدة عندنا انضبطت وهي أنه إذا أثبت في القرآن شيء ونفي فالمثبت غير المنفي فما هي الشفاعة التي نفاها الله الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي تلك الشفاعة التي يعتقدها الكفار في معبوداتهم ألا وهي, ألا وهي أن معبوداتهم تملك عند الله شفاعة ابتدائية لمن شاءت بدون إذن الله هذا موجود حاشا وكلا نفاه الله وأبطله في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم أبطل هذا الذي يعتقده أهل الشرك وانصرفوا يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويستنجدون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله ويعتقدون في من يستنجدون به ويسألون ويستغيثون به أنه يملك لهم الشفاعة ابتداء عند الله سبحانه وتعالى هذا باطل نفاه الله جل وعلا في القرآن وأبطله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله هذا أبطله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إذن الشفاعة المنفية هي هذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن لها شرطان دل عليهم القرآن ألا وهما إذن الله للسافع ورضاه عن المشوع له إذن الله للسافع قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه رضاه عن المشفوع له قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وجمع الله عز وجل بين هذين الشرطين في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين إلا من بعد أن يأدن الله هذا شرط ويرضى هذا شرط ثاني إذا وجد أفادة الشفاعة أن يكون الله اذن للشافع وأن يكون الله سبحانه وتعالى رضي عن المشروع له هذه الشفاعة حين حينئذ تنفع وتفيد ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي سفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله انظر الشرطين وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا نائلة إن شاء الله هذا ماذا إذن الله للسافع إذن الله للسافع من لا يشرك بالله شيئا رضى الله عن المسفوع له لأن الله لا يرضى عن المشركين ولهذا قال الله عن المشركين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو كان ولو كان قريب ولو كان اقرب قريب ولو كان الشافع اقرب مقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو كان الشافع اقرب قريب وكان المشفوع له أيضا مقرب للشافع ما تنفع الشفاعة واعتبر ذلك فيما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام يلقى ابراهيم الخليل أباه يوم القيامة يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول ألم أقل لك لا تعصني ابراهيم يقول لوالده ألم أقل لك لا تعصني فيقول والده الان لا اعصيك يقول والده الحديث في صحيح البخاري يقول الان لا اعصيك الم اقول لك لا تعصني يقول الان لا اعصيك فيقول ابراهيم وهذه شفاعة يا رب الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون واي خزي اخزى من ابي الابعد واي خزي اخذ من ابي الابعد قال فيقول انظر اسفل قدميك فينظر واذا بذيخ والذيخ ذكر الضباع يعني يتحول والده على هذه الصوره ينظر واذا صوره والده وهيئه والده على هذه الهيئه واذا بذيخ ملطخ بدمه ينظر وإذا والده على هذه الصفة على صفة ذيخ يعني ذكر الضباع قال فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار يلقى في نار جهنم فإذن الآيات التي تنفي الشفاعة في القرآن الكريم المراد بها الشفاعة التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم واوثانهم وأصنامهم ومن يتعلقون بهم هذه أبطالها الله في القرآن وأثبت جل وعلا في القرآن شفاعة بشرطين إذن الله للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشوع له وضم لهما امرا ثالثا يوضح المقصود الا وهو أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فهذه ثلاثة أمور يجب أن تعرف في باب الشفاعة الأول أنه لا شفاعة إلا بإذن الله الثاني لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله الثالث لا يرضى الله إلا عن اهل التوحيد وإذا جاء الإنسان يوم القيامة والعياذ بالله مشركا لا مطمع له في مغفرة الله ولا سبيل له لنيل رحمة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن؟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 فهي الشفاعة التي بغير إذن ولغير من رضي الله قوله وعمله أي آية تمر عليك في القرآن يقول الله فيها ولا شفاعة ليس المراد بها نفي الشفاعة يوم القيامة مطلقا ليس المراد بها نفي الشفاعة يوم القيامة مطلقا لماذا؟ لأن هناك آيات أثبتت الشفاعة فماذا تصنع؟ يقولك احمل المطلق على المقيد إذن الآيات التي فيها ولا شفاعة نحملها على شفاعة التي بغير إذن أو عن غير رضا بغير إذن للشافع أو عن غير رضا عن المشفوع له هذه منفيه فيها وأما التي بإذن من الشافع بإذن من الله للشافع ورضا من الله عن المشفوع له هذه ثابتة قال وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضي وأذنا فيه أطرح سؤالا في القرآن شفاعة مثبته وشفاعة منثية فما هي المثبته وما هي المنثية في القرآن شفاعة مثبته وشفاعة منثية فما هي المثبته وما هي المنثية المثبته هي التي بإذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له وما لم تكن كذلك فهي منذية ما لم تكن كذلك ليس فيها إذن من الله ولا ولا رضا هذه منذية باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبهذا يتحرر الجمع بين الآيات التي في القرآن تثبت الشفاعة وتنفي وأخرى تنفي الشفاعة نعم ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه وحمل المثبت المثبتات, المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه هذا مثال آخر يقول فيه آيات عديدة في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فيها لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين وهناك آيات أخرى دلت على أن الله سبحانه وتعالى هدى خلقا من الكفار وهذا خلقا من الظلمة وهذا خلقا من الفساق فكيف نجمع بين آيات فيها أن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم الكافرين وبين آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هدى خلقا من هؤلاء هدى خلقا من الكافرين وخلقا من الظالمين وخلقا من الفاسقين والقاعدة عندنا تقررت وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت شيئا ونفاثا مثبت غير كالمنفي فما المراد بالآيات التي فيها لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم المجرمين ما المراد بها وما المراد بالآيات التي أثبتت هداية للظالمين وهداية للمجرمين يقول الشيخ لبيان الجمع بين الآيات يقول فيتعين حمل المنفيات حمل المنفيات في مثل لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم المجرمين لا يهدي القوم الفاسقين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله يعني حل عليه سخطه وحقت عليه كلمة وختم الله سبحانه وتعالى على قلبه وطبع على قلبه فمن كانت هذه حاله فهو المعني بقوله لا يهديهم الله فهو المعني بالآيات التي فيها لا يهديهم الله يوضح ذلك الآية الكريمة التي ذكر المصنف ويقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إذا تحمل الآيات التي فيها نفي الهداية عن الكافرين والظالمين والفاسقين على من حقت عليه كلمة, كلمة الله سبحانه وتعالى التي فيها الختم والطبع على قلبه وأنه لا يؤمن فمن كان هذا شأنه هو المعني بمثل تلك الآيات لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وحملوا المثبتات يعني حمل الآيات المثبتات للهداية للمجرمين والظالمين والمعتدين على من لم تحق عليهم الكلمة على من لم تحق عليهم الكلمة قال وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أي في الجمع بين هذه الآيات نعم ومن ذلك الإشبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته وذنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد فهو على عرشه علي على خلقه ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين لان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه بحق المخلوقين واما تخصيص المعيه بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامه فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم واعانتهم في كل احوالهم فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول ثم ذكر هذا المثال ويتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله في آيات عديدة في القرآن تثبت العلو علو الله سبحانه وتعالى على خلقه والآيات التي تثبت العلو في القرآن بالعشرات عشرات الآيات بل مئات الآيات التي فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وهناك آيات تثبت المعية وهناك آيات تثبت المعية هناك آيات يقول فيها وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده آيات تثبت العلو ثم استوى على العرش آمنتم من في السماء إلى غير ذلك من الآيات وهناك آيات تثبت المعية وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا فهل إثبات علو الله يكون معارضا ومناقضا لإثبات المعيه هل هو معارض ومناقض لإثبات المعية الجواب لا ليس هناك تعارض بين إثبات العلو والإيمان به وإثبات المعية والإيمان بها ولهذا في آية واحدة من القرآن جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين العلو والمعية العلو والمعية في الآية الثالثة من سورة الحديد ويقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هذا إثبات العلو هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فأثبت في صدر الآية علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه استوان يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وفي تمام الآية أثبت لنفسه المعية قال وهو معهم أينما كانوا والمعية المثبته هنا في الآية دل سياق الآية وسباقها ولحاقها أن المراد به العلم وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه والطلاعه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منكم شيء فهو بذاته مستوى على العرش بائن من الخلق سواء يليق بجلاله وكماله وعظمته وهو مع خلقه بعلمه من أين قلنا أن المراد بالمعيه هنا العلم وهذا أمر أجمع عليه السلف من أين قلنا أن المراد بالمعيه العلم ما أن المراد بقوله وهو معكم أينما كنتم المراد علمه من أين؟ قال الإمام أحمد اقرأ أول الآية وخاتمه الآية الكلام كله في العلم الكلام كله من بداية الآية من قوله يعلم ما يجه الأرض وما يخرج منها إلى قوله والله ما تعانون بصير كله في العلم فأفاد أن المراد بالمعية العلم إذا هل هناك تنافي بين الآيات التي تثبت علو الله وبين الآيات التي تثبت المعية ليس هناك تعارض لأن الآيات التي تثبت علو الله هذه تثبت أن الله علي على خلقه بذاته سبحانه وتعالى والآيات التي تثبت المعيه تثبت أن الله معهم باطلاعه وعلمه لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء ولا يعزب عنه شيء بل هو مطلع سبحانه وتعالى على كل شيء مثلها قوله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا, ولا أثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه لأن الآية صدرها وفرها خاتمتها كله في ماذا في العلم فإذا الا هو معهم أينما كانوا وقوله وهو معكم أينما كنتم المراد به علم الله سبحانه وتعالى فهل قوله الا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم معارض لقوله ثم استوى على العرش لا ليس معارضا لا لأن ثم استوى على العرش باب وهو معكم أينما كنتم باب آخر واضح قوله ثم استوى على العرش باب باب ثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق مخلوقاته وقوله إلا هو معكم مع... أينما كنتم إلا هو معكم أينما كنتم هذه في باب آخر وهو باب ماذا؟ يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم هذه باب ثبات العلم فلا تعارض بين الايتين لا تعارض بين الايتين الآيات أو لا تعارض بين الايات المثبته للعلو والآيات المثبته للمعية بعض المبطلة ماذا فعلوا؟ بعض أهل الباطل جاءوا إلى قوله وهو معكم أينما كنتم وقول إلا هو معهم أينما كانوا جاءوا إلى هذه الآيات وانتزعوها من سياقها وجردوها من سباقها ولحاقها وقالوا وهو معكم أينما كنتم أي بذاته حال في مخلوقاته تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وهذا ضلال وباطل وهذا الذي إذا قرر صار مصادما للآيات الكثيرة التي تثبت ماذا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه أما إذا فهمت الآية على واجها الصحيح وبنيتها على سياق القرآن وسباقه ولحاقه سلم لك اعتقادك وصح لك إيمانك ولم تقع في سئ من, من التضارب في فهم كلام الله سبحانه وتعالى ثم إن الآيات التي جاءت في القرآن مثبتة المعية على نوعين الآيات التي جاءت في القرآن مثبتة للمعية على نوعين نوع أثبتت معية عامة مثالها الآيتان اللتان مرت معنا قولها وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا وهذا يسميها العلماء معية عامة ما معنى معية عامة؟ يعني تشمل جميع المخلوقات مسلم وكافر وبر وفاجر وصالح وفاسد الجميع الله معهم الجميع الله معهم بماذا؟ بعلمه يعني مطلعن الله جل وعلا على الجميع على المسلمين والكفار والفاسقين والفجار وكل هؤلاء رب العالمين يعلم بهم ومطلع عليهم ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية وجاء في آيات أخرى اثبات معية خاصة ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن ان الله معنا انني معكم اسمع وارى هذه تسمى معيه خاصه ما معنى خاصه اي خص بها انبياءه واوليائه واصياؤه وعباده المقربين هذا معنى خاصه واذا جاءت المعيه إذا جاء, إذا جاء ذكر المعيه معيه الله لعباده في القرآن في سياق الثناء وسياق المدح فهي خاصه ويتعني الحفظ والتوفيق والتاييد والتسديد والكلاءه والرعايه والعنايه وغير ذلك من المعاني الخاصة باولياء الله واصفيائه وعباده وأما المعيه العامه فهي معيه ماذا معية العلم والإطلاع ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى كلامه عن هذا المثال قال فحيث وقعت أي المعية في سياق المدح والثناء فهي من, من هذا النوع ما معنى من هذا النوع أي من المعية الخاصة التي تقتضي المحبة والتوفيق والكلاء والإعانة وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول أي المعية العامة نعم. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم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 فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان ثم ذكر هذا المثال وتعلق بالولاء والبراء وموالاة الكفار وتولي الكفار يقول الشيخ من ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين أنه في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم وفي بعضها جاء في بعض الآيات الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف مثل قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة أمر جل وعلا بأن يصاحب الابن. ابويه المشركين في الدنيا بالمعروف يخدمهم يحضر لهم أغراضهم يأتي لهم بحاجاتهم لكن لا يطيعهم في كفر وشرك ومعصية لله سبحانه وتعالى فكيف يجمع بين الآيات التي فيها النهي عن الموالاه والآيات التي فيها المصاحبة بالمعروف قال الشيخ جاء الجمع بين هذه الآيات في قوله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 وفي ايه اخرى قال ومن يتولهم ها ومن يتولهم منكم فانه منهم. منهم إذا تولاهم لدينهم حبا لدينهم ورضا باعتقادهم وحبا لنصرتهم على المؤمنين وانتصار دين الكافرين على دين الإسلام هذا كفر بالله سبحانه وتعالى لكن مصاحبه ال الأبوين أو القرابه من المشركين أو الجيران من المشركين بالمعروف ومعاملتهم بالحسنى تأليفا لقلوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم هذا أمر ليس في شرعنا نهي عنه بل جاء القرآن مصرحا بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتخططوا إليهم عمر ببرهم والإقصاط إليهم والإحسان إليهم وأخبر أنه يحب سبحانه وتعالى المقصطين فدل ذلك على جواز ذلك وإباحته نعم فالنهي واقع نعم فالنهي واقع على التولي فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين واقع يعني أنهي أنهي عن الموالات فالنهي واقع, واقع على التولي والمحبة لأجل الدين أي أن يتولى كافرا ويوالي كافرا لأجل دينه لأجل دينه ويحبه لأجل دينه أما أن يواليه لأجل قرابته أو يواليه لأجل معروف أسداه إليه فقام بالإحسان إليه وقام بمساعدته قام بخدمته فهذا لا بأس به لا ينهى عن ذلك, لا ينهى عن ذلك. أما أن يتوله لأجل دينه ويحبه لأجل دينه هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وهو الذي يحمل عليه قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم نعم. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دح الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها في المسألة الأولى أيضا للتوضيح حتى نفرق بين التولي والموالات التولي والموالات وأيضا الأمر الثالث الإحسان إلى من أمرنا بالإحسان إليه من هؤلاء هذه ثلاثة أمور الأول كفر والثاني مأصية والثالث مباح ولا يخلط بينها التولي هذا كفر أن يتولى الكفار لأجل دينهم حبا في دينهم ورغبة في انتصارهم على المسلمين ونحو ذلك هذا كفر هذا كفر النوع الثاني الذي هو الموالاه لو أنه عاون المشركين لو أنه عاون المشركين أو سرب إليهم بعض اخبار المسلمين مما قد يكون سببا لنصرهم لا لأجل دينهم وإنما لسبب آخر مثل أن يكون له اولاد هناك فيقول أنا اسرب لهم بعض الاخبار حتى لا يعتدوا مثلا على أولادي فهنا ليس تولي هو لم يتولهم لأجل دين فلا يكون كافرا لكن العمل الذي فعله معصية العمل الذي فعله معصية وذنب وجرم هذا جانب الجانب الثالث الإحسان إلى الكافر تأليفا لقلبه وتوددا إليه رغبة في هدايه هذا أمر مباح أمر الله سبحانه وتعالى به وصاحبهما في الدنيا معروفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فيفرق بين هذه الأمور الثلاثة نعم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 إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات يقول الشيخ جاء في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هذا يفيد أن خلق الأرض قبل ماذا قبل خلق السماوات وجاء في آية في آية أن الله قال والأرض بعد ذلك أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطس ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها فكيف يجمع بين الايه التي فيها ان خلق الارض قبل خلق السماوات وبين هذه الايه التي فيها ان دحو الارض جاء بعد خلق السماوات يقول الشيخ وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها قال فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحل الارض فإذا خلق الله سبحانه وتعالى الأرض أولا في يومين ثم خلق سبحانه وتعالى السماوات في يومين ثم بعد ذلك دحى الأرض بالجبال وغير ذلك مما دحاها به سبحانه وتعالى في يومين فخلق الارض قبل خلق السماوات ودحو الارض بعد خلق السماوات فلا تعارض حينئذ بين الايات نعم ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم وهذا الأخير فيه زيادة معنا وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. أضرب مثالا نوضح به كلام الشيخ قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح لو قال قائل الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم علمه محيط بكل شيء واسع كل شيء علمه فما معنى تخصيص المصلح والمفسد بان الله يعلم المصلح والمفسد مع انه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء هذا الآن هو المثال يقول تاره يخبر أنه بكل شيء عليم وتاره يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم فهل هذا يعارض ذاك؟ يعني عندما تأتي آيات فيها تعلق علم الله ببعض الأعمال المعينة يذكر أن يعلم المصلح من المفسد مع أنه بكل شيء عليم يقول وهذا الأخير فيه زيادة معنى يعني هو لما قال والله يعلم المفسد من المصلح ليس المراد هنا فقط الإخبار عن العلم لأن الإخبار عن العلم جاءت به الآيات العامة لكن فيه زيادة معنى فيه زيادة معنى ما هي, الم... ما هي الزيادة؟ قال وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل إذا لما قال والله يعلم المفسد من المصلح كأنه قال لينتبه المفسد فإن الله عليم به سيعاز سيحاسبه على فساده والمصلح الله عليم به وسيثيبه على صلاحه فإذا هنا في زيادة معنى زائد على المعنى الكلي المستفاد من قوله إن الله بكل شيء عليم قال سواء كان خيرا أو سرا إن كان خيرا فزيادة المعنى التنبيه على الثواب وإن كان شرا فزيادة المعنى هي التنبيه على العقاب فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب نعم ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة وفي بعض الآيات الأمر بكث الأيدي والإخلاد إلى السكون فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد والآيات الأخرى حين قو وصار ذلك عين العين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء تجد في القرآن آيات تحث على الجهاد وآيات تأمر بالكف عنه هل بينها تعارض الجواب لا لأن الآيات التي فيها الحث على الجهاد محمولة على أحوال ومقام وأوقات والآيات التي فيها الكف أيضا محمولة على أحوال ومقامات و... و... وأزمان إذا كان عند المسلمين قوة وطاقة وقدرة يؤمرون وإذا كان امر في ضعف وليس عندهم قدرة ولا قوة ما يؤمرون كيف يؤمر شخص أعزل أو شخص لا قوة له ولا قدرة له على الجهاد يقال له اذهب وجاهد فإذا الآيات التي فيها الحث على الجهاد تحمل على أحوال ومقامات وأيضا الآيات التي فيها الكف عنه تحمل على احوال ومقامات أو نعم أوقات نعم. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها وتارة يضيفها إلى عموم قدره وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد. وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوى الطرفين فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله والا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه ثم ذكر هذا المثال أن الله سبحانه وتعالى تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها التي وقعت وتقع بها يعني في آيات كثيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني جعل الله سبحانه وتعالى الماء سببا للحياة وآيات أخرى ربط الأشياء كلها بقدرته. سبحانه وتعالى من حياة وموت وصحة وإلى آخره ربط ذلك بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا سبب لكن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى فما هي فائدة الآيات التي نصت على أو ربطت الأمور بالأسباب وهل هي معارضة للآيات التي فيها ربط الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته يوضح الشيخ يقول إن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته فيفيد مجموع الأمرين التوحيد إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوي الطرفين فهذا يستفيد منه المؤمن أن يباشر الأسباب يباشر الأسباب لا يعطلها ويستفيد من الايات التي فيها ان الامور بقدرته ان لا يعتمد على الاسباب بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى عندنا ايات تثبت الاسباب وعندنا ايات تثبت ان الامور كلها بقدره الله سبحانه وتعالى ومن مجموع هذه الايات يظهر لك ويبرز لك حقيقه التوحيد والتوكل على الله لان حقيقه التوكل على الله سبحانه وتعالى هو اعتماد القلب على الله وحده دون سواه مع مباشرة الأسباب دون تعطيلها لأن القرآن جاء بذكر الأسباب فلا تعطل وجاء بذكر أن الأمور كلها بمسيئة الله فلا يعطل أيضا التوكل على الله ولهذا فإن حقيقة التوكل على الله هو اعتماد القلب عليه وتفويض الأمور كلها إليه مع مباشرة للأسباب نعم فقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه ولهذا أمثلة يطول عدها وهذا أيضا ملتحق بما سبق يعني هناك آيات قررت أن الأمور كلها بمشيئة الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الأمور كلها بقدرته ثم يقول هناك آيات يخبر فيها أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه فكيف نجمع بين قوله وما أصابه من سيئة فمن نفسه والآيات التي فيها أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى يقول ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجهوده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 أزاغ الله قلوبهم قال ولهذا امثله يطول عدها وفي هذا الموضوع الحافل النافع المفيد كتب الإمام العلامه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابا نافعا في هذا الباب جاء به مرتبا على سور القرآن وآيات القرآن سماه دفع ايهام الاضطراب عن آية الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب وجمع فيه على ترتيب المصحف الآيات التي ظاهرها الاضطراب أو التعارض وجمع بينها رحمه الله تعالى والشيخ هنا ذكر لنا خلاصة آآ مفيدة آآ تبين القاعدة وتوضحها ببعض الأمثلة وإلا الأمثلة على ذلك كما قال رحمه الله كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم منفعنا بما علمنا وجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا واهدنا إليك صراطا مستقيما وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أنهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا ووفر الله لنا ولكم من المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك